طين ثم قضاء جلو وأجل مسمّن عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَتَخِذُ وَلِيًّا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون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 يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين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 افلا تعقلون قد نعلم انّه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون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 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرايتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 وكذلك فَتَنَّا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءَ أَمْ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَبْمِ بَعْدِهِ وَأَصْلَحْ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 كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 وكيف أَخَافُ ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون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 إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَلُوطًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكذلك نجز المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين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 تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل لله قل لله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ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 ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فان تؤفكون فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 سبحانه وتعالى مما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء علي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 وَلَا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوانا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون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 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أي يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي ان عدو الشياطين الانس والجن يحيي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون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 والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 إن الذين يكسبون الإثم سيجذون بما كانوا يقترفون، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفصق، وإِنَّ الشياطين لا يُوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها ليمكرو فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُوتى رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس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 إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كاموا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا ويُنذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 إِنَّ شَيْئًا يَذْهَبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ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 وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله فما كان لشركاء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 إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَد ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ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 قُلْ آَا حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ شْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبْلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنَيْنِ قل الآن حَرَّمَ حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدوا ورحمة وهدوا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يصدفون هَلْ يَنظُرُونَ إلا أن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ إِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها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 ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم ثوب بعض درجات الليبل وكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم